على آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهدهم واستنى بسنتهم ودعى بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 فقدره تقديرا، تفرّد بالخلق وتفرّد بالتدبير، فلا خالق غيره، ولا مدبّر للكون سواه سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالله جل وعلا هو المتصرف والمدبر لأمر الكون كله لا أحد معه لا ظهير ولا معين ما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير سبحانه هو القوي العزيز كل ما يجري في الكون إنما هو بقضائه وتدبيره وحكمته البالغة. يتحول الناس فيه من حال إلى حال، من برد إلى حر، إلى اعتدال، من قحط إلى مطر وغيث وإنزال من السماء ليحيي الأرض بعد موتها. إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى هو الذي يغير السماء من فوقنا وهو جل وعلا هو الذي يجدد الأرض من تحتنا وهو سبحانه وتعالى هو الذي يسير الهواء من حولنا وهو جل شأنه هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء الذي يفعل ذلك كله والذي يقدره كله هو الله سبحانه جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فما يجري في السماء والأرض من تغيرات هنا وهناك ومن ذهاب فصل ومجيء آخر إنما ذلك بأمر الله سبحانه وحينما ترتوي الأرض وتجف الأرض فكل ذلك بإذن الله سبحانه وحينما تفتح السماء أبوابها بماء منهمر فيحيي الأرض بعد موتها فهذا بإذن الله وحينما تمسك السماء ماءها فكل ذلك أيضًا بإذن الله وسبحان قيوم السماوات والأرض وسبحان من يملك خزائن السماوات والأرض وسبحان من قال في كتابه فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وبأمر منه جل وعلا يذهب سبحانه وتعالى الشتاء ويأتي بالصيف ويذهب الصيف ويأتي بالشتاء وبأمر منه سبحانه يأمر بنزول القطر من السماء وبأمر منه سبحانه يرسل الرياح لواقح ويرسلها بالخيرات ويرسلها بالعذاب والهلاك والنكال سبحانه إنه على كل شيء قدير أيها الإخوة في الله عندما يحل فصل الشتاء على الناس تتغير فيه أحوال الكون تغيرا عجيبا ما بين برد شديد وما بين رعد وبرق وما بين رياح وما بين هطول أمطار وما بين إخضرار للأرض وما يحدث بعد ذلك من خيرات تعم البلاد والعباد كل ذلك ينبغي أن يكون مدعاة للمؤمن أن يتدبر في عظيم قدرة الله وأن يعلم كل مسلم أن ذلك كله ما لقضاء الله وحكمته وتدبيره وأن البشر لا يملكون شيئا وأن ما يقوله الناس من تفسير هذه التغيرات والأحوال إلى النجوم والكواكب ما هو إلا من وساوس الشيطان فالله جل وعلا هو المدبر لأمر الكون وهو سبحانه الذي يغير ويبدل وهو لا يتغير ولا يتبدل ففي فصل الشتاء وقفات إيمانية وومضاة اعتقادية تزيد إيمان العبد وتقوي عقيدته بربه وتذكره بخالقه وبمولاه وتذكره بقدرته وقوته ومشيئته ورحمته بخلقه وذكره بإرادته وملكه وذكره هذا الفصل بعظيم آيات الله التي غفل عنها أكثر الناس يقول رب العالمين إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون أيها الناس في الشتاء ينزل الماء من السماء والماء آية من آيات الله ونعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا أصل الحياة والإحياء إنما هو من الماء قال رب العالمين وجعلنا من الماء كل شيء حي فأصل الإحياء كله إنما هو من الماء قال ربنا الخلاق العليم وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة وقال جل وعلا ممتنا على عباده بنعمة الماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلولا هذا الماء الذي ينزل من السماء بأمر الله جل وعلا ما خرجت لنا تلكم الثمرات التي هي رزق للعباد والدواب والأنعام قال ربنا جل وعلا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض وقال جل وعلا ممتنا على عباده بنعمة الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني يعني من السحاب أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون فالماء نعمة عظيمة نعمة من نعم الله رب العالمين على الخليقة هي أصل الحياة والأحياء هي نبض معايش الناس ولولا الماء ولولا الماء لو يقع بالبلاد والعباد من الهلاك والدمار ما يقع ولذلك ترك حروب القائمة الطاحنة بين الدول بعضها بعضا والمؤامرات الدنيئة والخفية إنما حول هذه النعمة العظيمة ألا وهي نعمة الماء ولذلك حذرنا الإسلام من الإسراف من الإسراف في استخدامه واستعماله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مما حرمه الله جل وعلا على عباده المؤمنين أيها الناس في الشتاء برد برد قارس شديد يدفع الناس إلى أن يستخدموا الوسائل الممكنة لكي يستدفئوا من شدة البرد الذي ينزل بهم في هذا الفصل فيا هل ترى ألا سأل سائل النفس من أين جاء هذا البرد هل هذا البرد الذي يأتي بين عشية وضحاها وبين فترة وأخرى إنما يحدث نتيجة تغيرات في الكواكب والنجوم كما يرددون ويزعمون كلا وربي فإن البشر يقصر تماما أمام هذه الآية العظيمة ألا وهي آية البرد أما الوحي الذي ينزل من السماء على قلب خاتم الأنبياء جاء بالبيان الصحيح في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم، فحر الصيف وسمومه، فحر الصيف وسمومه. إنما هو نفس من أنفاس جهنم وبرد الشتاء وزمهريره إنما هو نفس من أنفاس جهنم ولا تعجبا أن يكون في النار سموم وحميم وبرد وزمهرير فالأمر يرجع إلى قدرة الحكيم القدير لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا هذا مما امتن الله به على أهل الجنة من النعيم في الجنة لا يرون شمسا محرقة لهم كما يحدث لأهل النار في العذاب في نار جهنم ولا زمهريرا أي ولا بردا مؤلما مؤذيا فإلا البرد إنما هو نفس من أنفاس جهنم وكذلك حر الصيف إنما هو نفس من أنفاس جهنم فإذا ما رأى المسلم ذلك عليه أن يتذكر ما أعده الله رب العالمين من العذاب والنكال للعصاة والفجار في نار الجحيم والعياذ بالله فيأخذ العبرة ويست ويجتهد في طاعة ربه ويحذر من مخالفة خالقه ومولاه أيها الناس في الشتاء ينزل الغيث من السماء وتتوالى الأمطار على العباد والبلاد فمن أين يأتي هذا كله؟ من الذي خلق هذا المطر؟ ومن الذي ينزل الغيف من السماء؟ من الذي صنعه بحكمة بالغة؟ تدبير بديع؟ من الذي أمر بذلك كله وأراده متى شاء؟ وكيف ما شاء؟ وأين ما شاء؟ إنه ربنا القادر العليم الخبير صنع الله الذي أتقن كل شيء تأمل تأمل حكمته وتأمل تدبيره جل وعلا تأمل قوله إذ يقول الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء أن يمدده فينتشر هذا السحاب في السماء كيف يشاء يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه أي يبسط السحابة في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا أي يجعل رب العالمين هذا السحاب كثيفا فخينا فيجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله والودق هي نقاط المطر الصغيرة المتفرقة يخرج من بين هذا السحاب الذي بسطه رب العالمين في السماء كيف يشاء بعد أن جعله كسفا فيخرج هذا المطر هذه النقاط الصغيرة المتفرقة تنزل من خلال هذا السحاب فلو نزل هذا السحاب فلو نزل هذا المطر الذي يخرج من بين السحاب لو نزل مرة واحدة لأفسد الأرض التي وقع عليها تأمل مقاله العلامة ابن الخيم عليه رحمة الله في بيان بديع حكمة الله وعظيم صنعه جل في علاه هو يتحدث عن نزول هذا المطر من السماء تأمل إلى حسن تدبير الحكيم الخبير يقول رحمه الله تعالى فيرش السحاب على الأرض رشا ويرسله قطرات منفصلة لا تختلط قطرة منها بأخرى ولا يتقدم متاخرها ولا يتأخر متقدمها ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزج بها بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عن حتى تصيب الأرض قطرة قطرة قد عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تتعداه إلى غيره فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلق قطرة واحدة أو يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لا عجز عن ذلك لا عجز ثم قال رحمه الله تعالى فتأمل كيف يسوق سبحانه رزقا للعباد والدواب والطير والذري والنمل يسوقه رزقا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني فيصل إليه على شدة الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا فسبحان الملك سبحان من يدبر أمر خلقه سبحان اللطيف بإباده سبحان اللطيف بخلقه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد أيها الناس في الشتاء برق فمن الذي يرسله المؤمن ينظر إلى البرق بما ذكره الله رب العالمين في كتابه فماذا قال رب العالمين في كتابه قال سبحانه في بيان عظيم آياته في ملكه ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا فيا سبحان الله ومن آياته أي آياته وعلاماته وأماراته والبراهين الدال على عظمته سبحانه جل شانه أنه يريكم البرق خوفا وطمعا أي تارة تخافون مما يحدث بعد البرق وتارة تطمعون مما يحدث بعد البرق فما بعد البرق قد يكون مطر مزعج وصواعق متلفة وسيول جارفة تفسد على البلاد والعباد معيشهم وتدمر الناس تدميرا وتهلك مزارعهم بل تهلك أرواحهم وتفسد عليهم معيشهم وقد يكون بعد البرق مطر فيه رحمة بالبلاد والعباد فيه غيث ونعمة من نعم الله جل وعلا على البلاد والعباد وهذا ما قاله رب العالمين ومن آياته يريقهم البرق خوفا وطمعا قال ربنا جل وعلا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده أي يرسل البرق والنار التي تخرج من السحابة فيا سبحان الله هذا البرق الذي يراه الناس يقومه مفر في حياة الناس وقد يقومه نار تحرق الناس وتحرق البلاد مما هو معلوم ومشاهد ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن تكثر الصواعق في آخر الزمان وهذه الصواعق تكون محرقة وتكون مهلكة للبلاد والعبادة في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول من صعق تلكم الغدا فيقولون صعق فلان وفلان وفلان وهذا أمر معلوم فكم من صعقة نزلت من السماء قتلت أناسا وهذا أمر يعلن عنه بين لحظة وأخرى صوائق تنزل من السماء يراها الناس بأعينهم فتنزل على أرض ما فتحرق هذه الأرض أو تنزل على أحد من الناس وتكون سببا في هلاكه فسبحان من جعل الخير والشر وجعل النعمة والنقمة من الشيء الواحد أيها الناس في الشتاء رعد والرعد آية من آيات الله صوت يسمع من السحاب فيه شارة إلى خضعانه لربه، قال رب العالمين، ويسبح الرعد بحمده، الرعد يسبح بحمد الله، وبنو آدم قليل منهم من يسبحون الله، الرعد يخاف، والخلق لا يخافون، الرعد يفزع، والخلق لا يفزعون، والبهائم تفزع وبنو آدم لا يخافون ولا يفزعون ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والملائكة تسبح لله رب العالمين خشعا لربهم خائفين من مولاهم وخالقهم الملائكة التي يأمرها رب العالمين بتسهير هذه المقادير فجعل رب العالمين للرعد ملكا موكلا به وجعل رب العالمين للقطر ملكا موكل به قال العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ميكائيل موكر بالقطر والنبات وله أعوان يفعلون ما يأمرهم بأمر ربه يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الرب جل جلاله في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك من ملائكة الله تعالى موكل بالسحاب بيديهم إخراق يزجر بها السحاب يسوق يسوق حيث أمره الله تعالى ملك من ملائكة الله جل وعلا بيده مخراقا يسجر بها السحابة هكذا ذجرا حيث أمره الله تعالى فيحدث هذا الصوت الذي يسمعه الناس وهو الرعد أيها الناس الشتاء يذكرنا بيوم البعث والعرض على الله جل وعلا فمن آيات الله جل وعلا أنه ينزل المطر من السماء ينزل المطر من السماء على الأرض الجافة لا زرع فيها ولا ماء لا حياة فيها ولا روح فينزل رب العالمين الماء من السماء على هذه الأرض فيحيي رب العالمين هذه الأرض بعد موتها قال سبحانه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن قدرته سبحانه وآياته الدالة على أنه يحيي الأرض بعد موتها وأنه يعيد الموتى بعد موتهم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير من آياته الدال على قدرته أنه سبحانه وتعالى ينزل هذا الماء على الأرض الخاشعة الهامدة خاشعة أي هامدة لا نبات فيها ولا زرع فيها ولا خضرة فيها ولا حياة فيها بل هي ميتة هامدة خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي أخرجت من جميل أنواع وألوان الزروع والثمار تخرجها هذه الأرض بعد همودها وبعد موتها إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحي الموتى من قبورهم إلى يوم البعث والنشور للعرض والحساب والجزاء إنه على كل شيء قدير فكما أنه سبحانه جل شأنه لم يعجز عن إحياء الأرض بعد موتها فكذلك لا يعجز عن إحياء الموتى بعد موتهم قال رب العالمين والذي نزل من السماء ما بقدر فانشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون ونزور الماء من السماء على الأرض فتصبح هكذا سريعا مخضرة مثمرة ثم ما تلبت هذه الأرض بعد خضرتها وبعد ثمارتها وبعد حياتها أن يصبح هذا الزرع هشيما يذروه الرياح في غمضة عين وغمضة برق ينقضي كل شيء وينتهي كل شيء فليتأمل العبد في حاله وليعلم علم اليقين أن هذا الزرع قد تأتيه الآفة قبل أن يعمد الزارع إلى حصاده وإلى الانتفاع من ثمارته ومن زروعه قد تأتيه الآفة فتقضي عليه هكذا العبد بينما هو في قوته وفتوته لم يبلغ مبلغ الكبار والشيوخ تأتيه الآفة فيموت فجأه فينقض أجله وينتهي أمله وينقاطع عمره ويقدم على مقدم رب العالمين لا يظلم الناس شيئا فخذ العبر يا عباد الله من آيات الله في الكون من حولكم وتأملوا عظيم قدرة الله سبحانه بتدبير أمر الكون وتعلموا بأنه سبحانه لا مسير لأمر الكون ولا مدبر لأمر الكون مع الله أحد سواه واعلم أن ما يعتقده كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام أن هناك أقطاب وأبدال يسيرون أمر الكون أو أنهم يحفظون البلاد من الأمام أو من الخلف كل ذلك من الشرك الأكبر والكفر بالله العلي العظيم فليس لله شريك وليس لله معين وليس لله ظهير سبحانه هو الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا فقدره تقديرا اللهم أصلح فساد القلوب اللهم أصلح فساد القلوب وزدنا يا رب إيمانا ويقينا واستغفر الله من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم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 سلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله المطر الذي ينزل من السماء إنما هو بفضل الله ورحمته إنما هو من منة الله على خلقه والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة الحديبية في يوم الحديبية أمطرت السماء وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أقوام حدثاء عهد بكفر أي أنهم كانوا قد أسلموا حديثا وفيهم بعض الأمور الجاهلية التي كانوا يظنونها ويعتقدونها فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم على إثر مطر من السماء قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال امطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب فالمطر إنما هو من فضل الله وعندما ينزل المطر من السماء هذا من فضل الله ورحمته فإذا أمطرنا فإنما نمطر بفضل الله جل وعلا وليس لأن الكواكب تغيرت أو لأن النجوم تحولت أو لأجل منخفض كذا أو من أجل كذا لا وربين إنما هذا بأمر الحكيم الخبير وهذا ما دلنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال أمطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال أمطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد إلى المطر الذي ينزل من السماء، لأنه ماء مبارك. كان عليه الصلاة والسلام يقول إنه حديث عهد بربه. إنه حديث عهد بربه. فهو ماء مبارك كما قال رب العالمين ونزلنا من السماء ماء مباركا، فأنبكنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج أي بعد الموت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح تغير وجهه واصفر وقام يدخل ويخرج وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يا رسول الله ما لك كأنها تستغرب إن الناس إذا رأوا الغيمة إذا رأوا الغيمة استبشروا أن يكون بعده خير ومطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب لقد رأى قوم الغيم فظنوا أنه خير جاءهم فإذا هي ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فالله جل وعلا يرسل الرياح عذابا ويرسلها رحمة ومنة وفضلا على البلاد والعباد ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به أيها الناس إذا اشتد البرد فأكثر من الوضوء وجاهد نفسك وأنت ترى شدة البرد مع شدة برد الماء اعلم أن هذا من مكفرات الذنوب والمعاصي وأن هذا مما يدفع الخطايا ويرفع لك الدرجات وتأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط, فذلكم الرباط إسباغ الوضوء على المكاره أي في شدة البرد في فصل الشتاء برد في الشتاء وبرد للماء وتسبغ الوضوء وتحسنه هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة والعبد إذا انتظر الصلاة فإنما هو في صلاة وإني لا أعجب ممن يتعجلون إقامة الصلاة إني لا أعجب من هذا الصنف من الناس كيف يحرمون أنفسهم من الأجر العظيم ألا علم أنك عندما تجلس في المسجد تنتظر إقامة الصلاة أنك في صلاة وأنه يكتب لك أجر الصلاة غير الصلاة التي تصليها هذا كلام رسول الله وانتظار الصلاة بعد الصلاة ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط رباط فذلك الرباط أي هذا كأجر المجاهد في سبيل الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله عباد الله وأقبلوا على ربكم وتوبوا إلى الله رب العالمين من جميع ذنوبكم واستغلوا مواسم الأعمار بالتزود لدار القرار ثم صلوا وسلموا على النبي المصطفى المختار وعلى أصحابه الغر الميامين الأبرار الأخيار كما أمركم بذلك العزيز الغفار فقال رب العالمين في محكم التنزيل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 وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ لنا مصرنا واحفظ لنا جيشنا اللهم من أراد مصرنا بخير فوفقه لكل خير ومن أراده بشر وسوء وفتنة وفوضى اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا اللهم من كادنا فكده ومن مكر بنا فمكر به يا ذا الجلال والإكرام اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم عليك بالخوارج المارقين اللهم عليك بالخوارج المارقين اللهم عليك بهم وبمن ولاهم اللهم عليك بهم وبمن يدافع عنهم ومن يبرر لهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم طهر منهم البلاد وأرح منهم العباد اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا لهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى خذ يا ربي بناصيته للبر والتقوى وفق يا ربي لهداك وجعل عمله في رضاك اللهم وفق للحكم بكتابك واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين